بسم الله الرحمن الرحيم الف <سؤال> <صوت> <تصوح> لام <سؤال> تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون <صوت>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 وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك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 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمع كذب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 قال إنه من كيدك إنكيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قالنا يأتيكما طعام ترزقانه إلا, إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقالن الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسينين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع شداد ويأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، عام فيه غاث الناس وفيه عصير.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 قلنا حاشر الله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان اصحى الصحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا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 فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ أَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي أَلَا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلْ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 فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كذناء يوسف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 فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله أن أخذ إنا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلم يستيأسوا منه خلاص نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرط في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سارق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ الثِّيْ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَيُكُنَّ لَخَاطِئِينَ قال لا تثري بعليكم اليوم يغفر الله لكم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 قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه آباويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين رفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي يا أَبَتِ هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأيم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون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 ولدآر الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقّلون حتى إذا استأصروا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد جاءهم نصرنا فنجي من نشر ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتارا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى